بوك تو سدامنا است سبعة عشر, سبعة عشر. في البيت في البيت اوف دي ناشا هنا بيتنا هنا بيتنا فوق يوجد السقف تحت يوجد القبو تحت يوجد القبو. توجد حديقه خلف المنزل توجد حديقه خلف المنزل براد كوچوم لا يوجد شارع أمام المنزل لا يوجد شارع امام المنزل بوريد كوچه ي توجد اشجار بجوار المنزل توجد اشجار بجوار المنزل. moj stan. هنا شقتي. هنا شقتي. su kuhinja i kupatilo. Huna Huna Tamo je dnevna soba i soba. Hunaak gurfatul ma'iša wa gurfatul naum. Hunaak gurfatul ma'iša wa Vrata kuće su zatvorena. Babu lmenzil muglaq. Babu lmenzil muglaq. Ali prozori su مفتو هن لكن النوافذ مفتوحه لكن النوافذ مفتوحه اليوم الجو, اليوم الجو حار نذهب الان إلى غرفة المعيشة. نذهب الآن إلى غرفة المعيشة. تامهي هناك يوجد صوفة وكنبه. هناك يوجد صوفا وكنبه. سيدنيته. تفضل واجلس. تفضل واجلس. Tamo stoji moj kompjuter. Hunaka yujad Hunak Tamo stoji moja muzička linija. Stereo. stereo. Televizor je potpuno nov. التلفزيون جديد تماما التلفزيون جديد تماما